ب س موسوعه الله الرحمن الرحيم ي ن م النابلسي لن للعلوم ا أدراك ما ل ا ر ا ل ل ه ا ل م و ق د ة